يهدي الى الرشد فامنا به ولن نشرك بربنا احدا وانه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبا ولا ولدا وانه كان يقول سفيهنا على الله شططا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 فَمَن يَسْتَمِعِ الآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدَا وَأَنَّ لَن نَدْرِيَ أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدَا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 وَأَنَّ مَن سَمِعَ الْهُدَىٰ فَأَمِنَ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَىٰ ۖ وَمَن رَّدَّ ۖ فَإِنَّمَا يَكْفُرُ ۖ وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ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 قُلْ إِنِّي لَأُجِرُ مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَن أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَذَا إِلَّا بَلَغَنَّ مِنَ اللَّهِ وَرِسَالَتَهُ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ فَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ والوالدين فيها ابدا حتى اذا راوا ما يوعجون فسيعلمون من اضعفناصرا واقل عددا قل ان اجري اقريب مَن تُعَدُّونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي آمَذَا عَلِيمُ الْغَيْبِ فَلَا إلا ما ارتضى الرسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغ رسالات ربهم